النشرة الإخبارية كنت حراً شامخاً رأسي أبياً في بلاد زادها المولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرةً عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين السادس عشر من ذي الحجة لسنة ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلاك وإصابة خمسة عشر من الشرطة المصرية المرتدة بهجومٍٍ غماسيٍ غرب العريش عبواتٌ ناسفةٌ وحرق منزل جاسوسٍ واستهداف مواقع للجيش الرافضي المرتد وعمرياتٌ متفرقة في ولاية العراق مقتل قياديٍ بميليشيا مواريةٍ للحكومة الأفغانية المرتدة في ننجرهار البداية من ولاية سيناء حلاك وإصابة خمسة عنصرا من الشرطة المصرية المرتدة بهجوم غماسي غرب العريش بعد التوكل على الله انطلق الغماسيون من جند الخلافة نحو حاجز الكيلو سبعة غرب منطقة العريش واشتبكوا مع عناصر من الشرطة المصرية المرتدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية ما أسفر عن سقوط خمسة عشر مرتدة بين هارك ومصاب ولله الحمد والمنة أما في ولاية العراق عبوات ناسفة وحرق منزل جاسوس واستهداف مواقع للجيش الرافضي المرتد وعمريات متفرقة في ولاية العراق نبدأ من كاركوك تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية بير أحمد في طوز خورماتو ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين كانوا على متنها كما تم قرب مفرق حليو الكبيرة في طوز خرماتو أيضا استهداف آلية تابعة للجيش الرافضي المرتد بعوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان فيها وفي قرية عواد لمهاوش في منطقة الرياض تم بفضل الله وحده حرق منزل جاسوس للحجر الشعبي المرتد ولله الحمد من قبل ومن بعد أما في ديالا استداف مواقع الجيش الرافضي المرتد في قريتي لخميسة وأبو كرمة في الوقف بعدد من قذائف الهاوين وكانت الإصابات محققة ولله الحمد وفي دجله تفجير عبوة ناسفة على خبراء متفجرات في الشرطة الاتحادية المرتدة أثناء تفكيكهم لها في قرية الخازر شرق منطقة الزاب ليلة أمس ما أدى لهلاك ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين ولله الفضل وحده ننتقل إلى ولاية قرانسان مقتل قيادي بميليشيا موارية للحكومة الأفغانية المرتدة في ننجرهار تم بتوفيق من الله تعالى مداهمة منزل قيادي بميليشيا موارية للحكومة الأفغانية المرتدة المدعو ملك تاجي وقتله بسلاح الرشاش أمس في منطقة بير خيل بخوكيانو في لنجرهار ولله الحمد والمنة على تسديده وأخيرا إلى ولاية الشام إلى الخير استهداف عنصرين من البكك المرتدين بنيران جنود الخلافة في قرية الزر أول أمس ما أدى لهلاكهما ولله الحمد والمنة وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك وإصابة خمسة عنصرا من الشرطة المصرية المرتدة بهجوم انغماسي غرب العريش عبوات ناسفة وحرق منزل جاسوس واستهداف مواقع للجيش الرافضي المرتد وعمليات متفرقة في ولاية العراق مقتل قيادي بميليشيا موارية للحكومة الأفغانية المرتده في ننجرهار وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سوف يخزى تخفيه الخفايا فارجعوا الدين ان الدين عز واطلبوا العزه بتجهيز السرايا اطلبوا العزه